اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خداهما تمشی علا استحیاء قالت قالت این ابي ادعوك ليجزيك اجرا وعليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الله يا أبا تستأجر يا أبا تستأجره إن خير من ذو القوي الامين Allah, Allah, Allah, Allah. قال انني اريد ان دبتنيا تين أريد أن أنكحك دبتنيا تين على يجعد فئن اتممت عشرا فمن عندي وما اريد ان أشق يدوني ان الله من بيني قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على أقول وكيل صدق الله العلي العظيم